نواصل معنا أيها الأخوة الكرام شرح هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ إمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم معنا بإذن الله جل وعلا معنا الحديث الأربعون معنا الحديث الأربعون وهذا الحديث الحديث الأربعون ليس هو نهاية هذه الأربعين النووية لأن الأربعين النووية فيها اثنان وأربعون حديثا والعرب معروف أنهم لا يذكرون الكسر فإذا كان العدد أكثر من من أربعين من أو أو خمسون أو ستون فإنهم لا يذكرون هذا الكسر وهذا معروف عند العرب فإذا كان الواحد عمره مثلا 72 فإنه, لا ي... فإنه يقول أنا في السبعينات أو عمري 70 سنة إنه غير ذلك وهذه الأربعين النووي للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى مجتملة على 42 حديثا مجتملة على 42 حديثا وهو رحمه الله تعالى جمع جمع هذه الأربعين لماذا أرادني يحصل الأجر أراد أن يحصل الأجر لحديث يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث ضعفه العلماء وتكلموا فيه حتى هو الإمام النووي رحمه الله تعالى ممن يرى ضعف هذا الحديث لكنه استأنس به رحمه الله تعالى وأراد أن يجمع أربعين حديثا كما في هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ على أمته أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله جل وعلا إلى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء فهذا الحديث الذي ضعف الحل... العلم... العلماء رحمه الله تعالى أراد الإمام النووي رحمه الله أن يحصل هذا الأجر ويجمع أربعين حدي... أربعون حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع التي عليها مدار الإسلام التي عليها مدار الإسلام، وقد أضاف إلى هذه الأحاديث الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أضاف عليه ثمانية أحاديث، فأصبحت خمسون حديثا، فأصبحت خمسون حديثا، أحاديث جامع عليها مدار الإسلام تدخل في قواعد كثيرة من الدين، تدخل قواعد كثير تدخل في قواعد كثيرة من الدين، ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال قد رأيت أن أجمع أربعين حديثا مشتمل على كل هذه المسائل التي تدخل في الدين ولذلك استخار الله عز وجل وأراد أن يقتدي بالأئمة الذين هم قبله الأئمة الأعلام وحفظ الإسلام الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الامام النووي يعلم أن الحديث ضعيف لكنه قال يعني ممن يرى بالعمل بالحديث الضعيف فهو ممن يرى رحمه الله تعالى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال في فضائل الأعمال وهو قال هذا رحمه الله وإذا قال وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قالوا مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال عليه الصلاة والسلام نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فلذلك رحمه الله جمع هذه الأربعين, الأربعين المسمات بالنووية نسبة له رحمه الله تعالى نسبة لهذا الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة والحديث الأربعون إذن ويبقى يبقى في هذه الأربعين يبقى, يبقى بعد ذلك حديثان يبقى حديثان من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال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 عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الحديث يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث أصل في قصر الأمل أصل في قصر الأمل في هذه الدنيا أصل وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ هذه الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها ولكن ينبغي للمؤمن أن يكون في هذه الدنيا كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل فهذا حال الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الدنيا ووصف حال المؤمن كيف ينبغي للمؤمن يكون في هذه الدنيا بأحسن وصف عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه فانه كان يضرب الامثله عليه الصلاة فمن حسن حسن تعليم النبي عليه الصلاه والسلام بضرب الامثله المقنعه الواضحه البينه لان النبي عليه الصلاه هو افصح الناس صلوات ربي وسلامه عليه وهو احسن الناس والذي يريد الخير للناس عليه الصلاه والسلام فهذه الدنيا ايها الكرام ليست بدار قرار وليست بوطن ومسكن للمؤمن فيجلس فيها ويطمئن فيها وهذا حالنا للأسف حال الكثير منا أنه في هذه الدنيا يعيش كأنه سيخلد فيها وينسى المسكين أنه غدا سيفارقها أو اليوم سيفارق هذه الدنيا فإذا لو يفارقها اليوم فإنه سيفارقها غدا فتستهويه هذه الدنيا و تفتنه بأهوائها وشهواتها وملذاتها وطيباتها فيضيع هذا الإنسان يضيع في وسط هذه الدنيا وفي وسط هذه الشهوات حتى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وقاطع الشهوات الموت فيأتيه فيقطع عليه كل هذه اللذات نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه فلا ينفعه إلا ما قدم فلا ينفع إلا ما قدم فهذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه وجاء في بعض الروايات أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ببعض جسدي ببعض جسدي ورواية عند المنبухار صريحة فانه أخذ بمنكبي أخذ بمنكبي يعني العاتق فالنبي عليه الصلاه والسلام بمن بمنكبي عبد الله بن عمر ووصاه و... آ... يعني وصى عبد الله بن عمر وأراد له الخير فبين له نبينا عليه الصلاة والسلام فزهده في هذه الدنيا وحذره أن يتخذها مكانا وموطنا للقرار والطمانينه والاستقرار فالدنيا ليست بدار إقامة أبدا لذلك قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فأمسك النبي عليه السلام من الكبي لأجل أن ينتبه لما يقوله له وفي هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام وحرصه على النصيحة فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يقول الشيخ صرفوز الذي معنا شرحه من الربانية في شرح الأربعين النووية يقول هذه وصية جامعة كلام جامع من جوامع الكلم كن في الدنيا كأنك غريب يعني لا تنبسط في هذه الدنيا ولا تشتغل بها عن آخرتك والغريب هو الذي يكون في بلد غير بلده هذا يسمى الغريب فإن الغريب إذا كان في بلد ليست بلده لا ينبسط فيها ولا يطمع في السكن والاستمرار فيها وإنما يكون على أهبة الاستعداد للرجوع إلى بلده هذا حال الغريب والدنيا ليست دار للمسلم وانما دار المسلم هي الجنة دار القرار دار الطمانينه والسكينة والخلود والحبور والمسلم وجد في هذه الدنيا من أجل أن يعمل للجنة فيأخذ حاجته من الدنيا يستعين بها على عمل الجنة أما أن يطلب الدنيا لذاتها فهو يشتغل بشيء ليس له ولا يدوم لأن الدنيا ليست له كن في الدنيا كأنك غريب ومعلوم الحال الغريب الذي في غير بلده أنه دائما يتذكر وطنه وداره ويحن إلى ذلك ويسرع في الرجوع إلى بلده مهما أمكنه مهما بقي الإنسان في دار الغربة فإنه دائما يحن إلى وطنه ويحن إلى الرجوع إلى وطنه ويحن إلى أن, أن, أن يسافر من, من, من هذه البلاد التي, التي, فيها التي هو فيها غريب إلى بلده فهذا حال هذه الدنيا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام موصيا كأنك غريب يعني مثل الغريب بمعنى أنك لا تنبسط فيها وتشتغل بها وتعطيها كل فكرك وقلبك لأنها ليست دارا لك وهذا حال نسأل الله العافية كثير من الناس منا بل عليك أن تكون في هذه الدنيا مؤقتا تنتظر ماذا الرجوع إلى بلدك والمسلم كذلك هو في الدنيا غريب لأنها ليست دار له الدار التي خلقها الله جل وعلا المؤمن هي الجنة فهذه دارنا إخوة الإيمان دارنا هي دار الجنة التي ينبغي أن نرجع إليها خلق الله عز وجل آدم وادخله جنته ثم أخرجه منها فهذه الدار الأولى التي ينبغي أن نرجع لها والله عز وجل جعلنا في هذه الدنيا وخلقنا فيها لنعمل لنرجع إلى الدار الأولى وهي الجنة وآدم عليه السلام كان وزوجه في الجنة أسكنهم الله جل وعلا في الجنة ثم حصل منهما المخالف لأمر الله عز وجل وتابا وندمة وتاب الله عز وجل عليهم لكن الله جل وعلا أخرجهما من الجنة شوف هذه معصية واحدة كانت سببا في خراج في خراج أبين آدم من من الجنة ومن حواء من الجنة فالله عز وجل أنزلهما إلى الأرض إلى دار ليست دار لهما فكذلك ابن آدم يحن إلى وطنه الأول الذي أخرج منه ليرجع إليه ثم قال عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل عابر السبيل هو المسافر قال كن, كن, كن كأنك غريب فالغريب الذي في هو الذي في بلد ليس ببلده الأصلي ثم قال له بعد ذلك أو عابر السبيل والعابر عابر السبيل هو المسافر والمسافر إنما يستريح في أثناء صفره ثم يواصل السفر ولا يستوطن فيكون المسلم في الدنيا مثل المسافر وهو في الحقيقة مسافر ويعني ليس مقيما لأن المدة إخوان الكرام في هذه الدنيا قليلة جدا كم سيعيش الإنسان في هذه الدنيا شوف الناس الذين عاشوا قبلنا كم عاشوا نوح عليه السلام عاش ألف سنة إلا خمسين عاما هل بقي في هذه الدنيا ما بقي ما. هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بدار بقاء ما في أحد يبقى خالدا مخلدا فيها وإنما الآخرة هي دار القرار الآخرة هي الدار التي ينبغي أن نعمل لها إخوة الإيمان فهذه الدار ينبغي للمسلم أن يكون فيها كالغريب أو كالمسافر فالمد في الدنيا قليل جدا وهو يسير الآخرة تسير به الأيام والليالي إلى آخر وهكذا ينبغي أن تكون حالة المسلم في الدنيا غريبا أو عابر السبيل وأن يكون همه الرجوع إلى بلده الأول وبلد المسلم بلد المسلم هي الجنة فيستعد لها وتكون هي هم هو وما يوصله وما يوصله إليها فسبحان الله فانظر إلى هذه الوصية العظيمة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يوصينا وانظر إلى حالنا وانظر إلى قلوبنا وانظر إلى همومنا وانظر إلى انغماسنا في لذاتنا وشهواتنا وفي هذه الدنيا تجد أن هناك فارق كبير جدا بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الجيل الأول هذا الجيل العظيم الذي رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام فانظر يا رعاك الله إلى هذه الوصية العظيم وتأمل فيها نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يريد لك الخير يريد لنا الخير اجمعين فيوصيك أن تكون في هذه الدنيا كالغريب أو كالمسافر ثم انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله لما سمع هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منها العبرة وأخذ منها الموعظة وقال للناس ولكل أحد إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء الله أكبر هذه وصية وصية يعني وصية بعد وصية فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى ثم عبد الله بن عمر هو يوصي بوصيه أخذها من أين أخذها من هذا الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو, هو, هو, هو الراوي عبد الله بن عمر هو الذي روى هذا الحديث وهو الذي أوصى بعد ذلك بهذه الوصية وهذه وصية عبد الله بن عمر وصية كذلك متضمنة لقصر الأمن وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح وإذا أصبح لم ينتظر المساء وبهذا إخوة إخوة الإيمان فسر غير واحد من العلماء رحمه الله تعالى فسروا الزهد سئل العلماء رحمه الله تعالى لما سئلوا عن الزهد فسروه بهذه الوصية قالوا الزهد قصر الأمل هذا الزهد ليس الزهد ترك اللباس والزينة والمشارب والمآكل الزهد قصر الأمل قصر الأمل تعلم أنك غدا تموت وتوقى الله عز وجل وتكون في هذه الدنيا كالغريب أو كالمسافر وإذا أصبحت فلا تنتظر الصباح وإذا, أمس وإذا, وإذا فلا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هذه وصية النبي عليه الصلاه والسلام ثم هي كذلك وصية عبد الله بن عمر أخذ هذه الوصية من مما رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام إذا أصبحت فلا تؤخر العمل إلى الليل تقول أعمل هذا العمل بالليل بل بادر به وأعمله فلعلك لا تدرك الليل ما, ما, ما يدريك كم من الناس ناموا فما قاموا كم من الناس ناموا فما قاموا وإذا أمسيت فلا تؤخر العمل والتوبة إلى الصبح لعلك لا تدرك الصبح فليس لك إلا ساعة التي أنت فيها كم من الناس خرجوا في الصباح إلى أعمالهم إلى أشغالهم إلى أهليهم إلى أولادهم إلى, إلى, إلى أمورهم في هذه الدنيا فما رجعوا فما رجعوا وإنما خرجوا فدفنوا في ذلك اليوم في, في, في القبور وتركوا هذه الدنيا وكم من الناس أمسوا فما أصبحوا ناموا فما قاموا فبادر أخي المسلم ولا تؤجل الأعمال الصالح والتوبة والاستغفار إلى وقت آخر ثم قال وخذ من صحتك لمرضك هذه وصية ابن عمر دام الإنسان في صحة وعافية وهو قوي الإنسان يقدر على الصيام يقدر على قيام الليل يقدر على الأعمال الصالحة يقدر على الدعوة إلى الله عز وجل يقدر على بذل الخير يقدر على الجهاد في سبيل الله أما إذا سقم ومرض فهينه لا يستطيع أن يسوم ولا يستطيع أن يقوم الليل ولا يستطيع كما كان يستطيعه في صحته بسبب ماذا؟ بسبب المرض والصحة لا تدوم كم من, من, من, من الشباب اغتروا بشبابهم واغتروا بصحتهم واغتروا بالقوة التي أعطاهم الله عز وجل بل بعضهم يغتر ويلبس عليه الشيطان يقول لك إن ان شاء الله وتفرغ للعباد وما يدريك انك ستكبر وستشيخ وانك في هذه الدنيا ستبلغ من من العمر مبلغه ما يدريك ما يدريك ما في أحد يضمن ما في احد ما كان الله عز وجل أبقى في عمري هذا الرجل حتى وفي كبره تفرغ لطاعة الله وملأ بيوت الله والمساجد فالحال ليس لكل أحد من الناس كم من الناس ماتوا وهم صغار وكم من مريض مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من الصغار أدخلت أجسادهم ظلمة القبر فالإنسان إخواني الكرام عليه أن يعتبر بمثل هذه المواعد ولذلك يعلم الإنسان أن ما دام في صحة وعافية وقوة فعليه أن يغتنم هذه الفرصة ما دام أعطاك الله عز وجل الصحة والقوة فبادل إلى أعمال الصالحة ولذلك قال وخذ من صحتك لمرضك لأنه سيتعليك وقت لا تستطيع أن تعمل فيه إما لمرض أو لكبر وهرم قال ومن حياتك لموتك خذ من حياتك في هذه الدنيا لموتك استعد للموت وما بعد الموت فالله عز وجل أعطاك هذه الحياة وهذا الأجل من أجل أن تستغله فيما ينفعك في الآخرة فلا تصرف هذا الوقت في الله واللعب وجمع حطام هذه الدنيا وإنما تصرفه فيما تجده عند الله عز وجل هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى فهذه وصية عظيمة جدا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ومما جاء عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، فهذا الحديث كما يقول العلماء أصل في قصر الأمل، وأن المؤمن لا يرغب يتخذ هذه الدنيا وطنا ولا مسكنا ولذلك يا إخوة الإيمان اتفقت وصايا الأنبياء وأتباعهم على هذا، اتفقت وصايا الأنبياء، فقراء القرآن تجد الأنبياء بماذا كانوا يصون أقوامهم، لكننا ننسى و. نحتاج إلى من يذكرنا نحتاج إلى من يحيي هذه القلوب الله عز وجل سبحانه وتعالى قال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود الحديث الصحيح ما لولي الدنيا مالي والدنيا إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجره ثم راح وتركها يعني قال من القيلوله رجل كان راكب ثم تعب وقال أخذ راحه وقيلوله ثم قام يعني في ظل شجره ثم راح وركب هذه حال هذه الدنيا كما يبين النبي عليه الصلاه والسلام قد ذكر الحافظ ابن رجب في في جامع العلوم والحكم ذكر رحمه الله تعالى أقوال عديد للسلف في هذا الباب ومنها وصايا عيسى عليه السلام المسيح قال لأصحابه قال لهم اعبروها ولا تعمروها قال لهم اعبروها ولا تعمروها ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته رزول دخل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا ابا ذر أين متاعكم ما وجد متاع في البيت قال إن لنا بيتا نوجه إليه قال إنه لا بد لك من متاع ما, دم ما دمتهو هنا قال إن صاحب المنزل لا يدعون فيه كما عند البيهقي في شعب الإيمان ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له انا نرى بيتك بيت رجل مرتحل فقال أمرتحل لا قال ولكن اطرد طردا أطردوا فردا من هذا البيت الله أكبر ولذلك كان علي بن ابي طالب كعبد الله بن عمر اخذوا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام العبرة والعظه والمواعد وعلموا أن هذه الدنيا ليست بدار قرار كان علي بن ابي طالب يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الله أكبر يا لها من موعظه عظيمة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين الدنيا قد ارتحلت مدبرة فكيف أنت تريد أن تتبع المدبرة وتريد أن تعيش في هذه المدبرة والآخر قد ارتحلت مقبل عليك فالإنسان عليه أن يقبل على ما هو مقبل عليه وأن يكون من أبناء الآخرة ولا يكون من أبناء هذه الدنيا الله أكبر ولذلك قال بعض الحكماء عجبت ممن الدنيا مولية, مولية عنه كما قال علم بيطان يقول أحد الحكماء عجبته ممن الدنيا مولية, مولية عنه والآخرة مقبلة إليه قال يشتغل بالمدبره ويعرض عن المقبلة هذا حال كثير منا إخوة الإيمان انظر إلى الفراغ انظر إلى ضياع الأوقات انظر إلى حال الناس تجد الرجل يجلس في مكانه وفي المقهى ويضيع الأوقات في القيل والقال وربما الغيبة والنميمة والنوم والكسل والخمول فإذا به قد وصل إلى الستين وصل إلى السبعين ها ومع هذا لازال في, في دار الغفلة نسأل الله العفل لازال غافلا عن هذه الأمور لازال غافلا عن الموت ولازال يحلم ربما ويظن وعنده من, من, من الأحلام وعنده من النوايا وعنده من الشهوات وعنده من الأمور كأنه سيعيش خالدا مخلدا في هذه الدنيا فالدنيا إخوة الإيمان ليست بدار دار قرار وإنما هي دار دار عبور دار عبور كما قال المسيح عيسى بن مريم أعبروها ولا تعمروها أعبروها ولا تعمروها هذا يقوله الناس كذلك ولذلك قال عمر بن عبد العزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قراركم كتب الله عليه الفناء وكتب على أهلها منها الظعن فكم من عامر موثق عن قليل يخرب وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن فأحسنوا رحمكم الله فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن بأحسن ما بحضرتكم من النقله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فهذه الدنيا إخوة الإيمان ليست بدار قرار للمؤمن ولا موطن له فينبغي للمؤمن في هذه الدنيا أن يكون حاله فيها على أحد حالين إما أن يكون كأنه غريب كما وصل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني غريب مقيم في بلد غربة المقيم في بلد غربة ماذا يكون همه؟ همه التزود للرجوع إلى وطنه هذا الذي ينبغي أن يكون عليه مؤمن في هذه الدنيا أن يكون في هذه الدنيا غريب أي يتزود يتزود يتزود ليرجع إلى وطنه. شوف لما ترى أحيانا بعض الناس قد ينقطع به السبيل يكون في بلاد وقد ضاع متاعه ضاع ماله ضاع لباسه كل شيء فإذا به يسأل الناس يقول ما أريد إلا مال لأرجع إلى وطني هذا الذي يريد وربما عمل واشتغل هذا الإنسان لماذا يريد أن يحصل مالا ليرجع إلى بلدي هذه الحالة هي التي ينبغي عليها أن يكون عليها المؤمن في هذه الدنيا أن يتزود ويتزود همه من التزود ماذا الرجوع إلى وطنه أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البته بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقام فلهذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين نعم ومن كان في الدنيا على أحد هذين الحالين فإنه بإذن الله ينجو وسيتزود بأحسن الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويرجع إلى هذه الدار الأولى التي خلقها الله عز وجل لنا للمؤمن دار القرار دار الجنة التي خلق الله عز وجل فيها آدم وأسكنه فيها هو وزوجه ثم أهبط منها لكن الله جل وعلا وعدهم بالرجوع إليها وصالح ذريتهما فالمؤمن يحن دائما إلى هذا الوطن الأول وكما قيل كم من منزل للفتى كم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن ولذلك كان عطاء السليم يقول في دعائه اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم في القبر وحشتي وارحم موقفي غدا بين يديك الله أكبر نسأل الله أن يجعلنا وياكم من هؤلاء الذين يرحمهم الله عز وجل فالإنسان إخواني كرام يجعل بين عيني هذا الحديث العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أن هذه الدنيا لابد أن يكون بين هذين الحالين وبين هذين الوصفين أن يكون غريب كالغريب أو أن يكون كالمسافر وما أحسن, وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي الله قال الدنيا خمر الشيطان الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين هذا حل, حل هذه الدنيا هذه الدنيا خمر الشيطان من سكر فإنه لا يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين وكم من الناس كم من الناس فتنتهم هذه الدنيا ولم يشبعوا من شهواتهم ولذاتهم كل يوم يريد الزياده كل يوم يريد المال كل يوم عمل بعد عمل بعد عمل وترك العبادة التي من أجلها خلقه الله عز وجل ترك التزود من هذه الدنيا إلى الآخرة فضاع المسكين ثم إذا بالموت يأتيه فيتحصر الإنسان ويريد أن يرجع ما يستطيع أن يرجع ما يستطيع يقول رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائله ومن ورائه برزخ برزخ إلى يوم يبعثون الله أكبر ما يستطيع إنسانا أن يرجع خلاص انتهى كل شيء فيتحصر هذا الإنسان يتحصر إذا مات على ماذا يتحصر يتحصر المسلم أو هذا الإنسان الكافر نسأل الله العافية يتحصر على تركه للأعمال الصالحة وذلك كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكونوا عند أمنيتي هذا الكافر كن في هذه الدنيا عند أمنية هذا الذي يتمنى أن يرجع ليعمل صالحا فانت في هذه الدنيا كن عند أمنيته قبل أن تتمنى أنت كذلك وما تستطيع أن ترجع فالمسلم عليه أن يكون هكذا في حاله في هذه الدنيا ولذلك قيل قيل لمحمد بن واسع قيل له كيف أصبحت كيف أصبحت قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة ما ظنك برجل يرتحل كل يوم الآخرة نعم ف... فهذه هذه الدنيا أيها الأخوة الكرام ولذلك كتب بعض السلف إلى اخ له قال له يا أخي يخيل لك أنك مقيم بل أنت, دائب... بل أنت دائب السير تساق مع ذلك سوقا حتيثا الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس, فليس, فليس بكار عليك أن يكر عليك يوم التغاب الله أكبر فالإنسان إخواني كرام عليه أن يعي هذا الأمر مهما عاش فإنه سيموت فماذا بعد الموت ما الذي ينفعك بعد الموت العمل الصالح فتزود الآن رأى الفضيل بن عياب رحمه الله تعالى رأى رجل كبير في السن فقال له الفضيل بن عياب قال له كم أتت عليك شوف السلف كيف كان يعظون الناس يريد لهم الخير ليس يعني سؤاله لهذا الرجل ليس من باب أنه يريد له الشر أو أنه يريد أن يستهزئ به أو أن يتنقصه بل أراد له الخير أراد أن يعظه موعظه عالم عالم بهذه الدنيا عالم بأحاديث النبي عليه الصلاة فقال له الفضل المعيض كم أتت عليك قال الرجل ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ الله أكبر فقال الرجل انا لله وانا إليه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيره تقول أنا لله عبد وإليه راجع قال فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل ما الحيله قال الحيلة يسيرة قال ما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي وفي هذا يقول بعضهم وإن امرا قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم إخوة الإيمان ممن يتزودون بالأعمال الصالحة وبالتقوى وممن يجعلون هذه الدنيا زاد لدار القرار وأن يسر الله جل وإلهم الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات ونسأل جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الأعمال الصالحة وأن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا للخيرات وجنبنا المنكرات واستعملنا يا ربنا في البقية الصالحات اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يتزودون في هذه الدنيا وممن يجعلون هذه الدنيا دارا للاعمال الصالحة ونسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يمن علينا وعليكم بدخول جناته جنات النعيم وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة من بلاد المسلمين وأن يرفع عنهم وأن يرد كيد أعدائهم إلى نحورهم انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين